قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَذَهَبَ أَن تَبَّ رَبُّكَ فَقَاتَلَا فَقَاتَلْنَا إِنَّا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا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 فبعث الله ورعاً يبحث في الارض ليريه كيف يوارى ساءة اخي قال يا ويلتاه عجزت ان أكون مثل هذا الغراب فواريا ساءة اخي فاصبح من نادمين